نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ يَهْدِي النَّاسَ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ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 he is the one who is kn whack you in all the good air wo all that do not besar مُحْكَمَاتٌ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي في قلوبهم زيغ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلا الله والراسخون في العلم يقولون يقولون آمن به كل من عند ربنا وما يذكر إلا قل الألباب ربنا لا نلوبنا بعد اذ هديتنا وهبلنا ملتك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه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 وَبِأَسَلْمِهَا دَقَّدَ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَهُمْ رَأِيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِأُولِي الْأَبَصَارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ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 وَالْقَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادٌ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا فَغِفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شَهِدَ اللَّهُ انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائمون بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الذئب عند الله الإسلام، ومختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، إلا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 فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اولئك الذين حبطت اعمالهم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين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 So that they said, "...we haven't been lost the fire except for days." So that they said, وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوَفَّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن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 يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا إلا تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير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 وَاللَّهُ رَأوُفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ فَاتَّبِعُونِ يُحِبِكُمُ اللَّهُ وَيَهْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم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 فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْفَا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشر ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم؟ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا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 قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما, فإنما يقول له قُم فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أنني قد جئتكم أنني قد جئتكم بآية ربكم أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطين كهيئة الطير فَأَنفُخُ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الْأَكْمَهَ والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله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 فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي قال من who is الله قال الحواريون نحن He said, the people who are the RABBNA ÁMANNÁ BIMÁ ANZALT ÁWATTÁBÁNÁ الرRASÚL FÁKTÚBNAÁ MÁÁÁ الشÁهدين WAMECER WAMECER ALLAH WALLAH KHAYR ULMÁKIRIN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 ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ, فأحكم بينكم فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَقِيمِ إِنَّ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 ونسجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا, ونساءنا ونساءكم وأبناءكم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 بدون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تجادون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإل جيل الا من بعده أَفَلَا تعقلون ها انتم ها حاججتم, حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم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 لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَاكْفُرُوا وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ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 والله واسع العليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن اهل الكتاب من ان تمنه بطن طار يقدم ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل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 اولئك لا خَلَفَ قَوْلُهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِن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 الكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وَقُلْ لِمَن مَّعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۖ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ فَإِن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما ق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا وشهدوا ان نُورٌ رَسُولٌ حَقٌ وَجَاءُهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ and the people and the people are together the children are in it they are not afraid of them and they الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من احدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء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 إن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بأيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا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 اهى فقد هدي الى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم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 الَّكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيضُ الْجُوْهُ وَتَسْوَدُ الْجُوْهُ الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وامن الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله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 وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن وَاٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ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 من الله وحبل من الناس وباءوا بضرب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بان انهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا, ظلموا أنفسهم فأهلكت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 وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنه تسؤهم، وان تصبكم سيئه يفرحوا بها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 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم؟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 يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ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 وَمَا جَعَلَ لَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ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 الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسكُم قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وتلك الأيام نداو لها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب ولي مرحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه فقد رايتموه وأنتم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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربي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 والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على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 ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم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 وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ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 ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسٍ يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ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 يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفَّلَ الله عنهم إن الله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 لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَهِ لا مغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون ولا امتمتم قتلتم لا الله تحشرون فبما رحمه من الله لانت لهم ولو كنتم تَفَضَّن غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن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 فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ والله بصير بما يعملون لقد منن الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم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 أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء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 ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من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 للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فاخشوهم فزادهم ايمانا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 والله ذو فضل عظيم إنما ذل الشيطان يخوف أولياء فلا تخافهم وخفون إن كنتم مؤمنين ولا يحزن الذين يسارعون في الكفر انهم لن الله شيئا يريد الله ان يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الَّذِينَ اشْتَرَوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء أبي غير حقول ونقول ونقول ذوق عذاب الحريق. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى اللا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكلهنا قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان تم صادقين فان كذبوا فقد قذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس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 وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور لتبتلوا في اموالكم وانفسكم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 لهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأول الألباب الذين يذكرون الله قيام وقعود على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 را فَقَد أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا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 كلا لا تخلفوا الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض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 تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا من عند اللَّهِ وَمَا عند اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ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 أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون